وغبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك بغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صادرا نعم العبد إنه أواب واذكر إبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أمي الأيدي والأبصار إنا أخلطناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم منذنا لهم المصطفين المصطفين واذكر إسماعيل وليسع ذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مهاب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ثقيل فيها يدول فيها بفاكهتين كثره شراب وعندهم قاطرات الطرف اسراب ان من يصلونها فبئس المآب هذا وان من الصاغرين لشر مآب جهنم ما يصلونها فبئس المآب جهنم لما يوقدون لا فبئس الهوى متاحن لماكم لا مرحمًا بهم انهم صاغون النار كلما دخلوا النار جهنم ما يصلونها قلبي هذا هذا كل يد قوم حمل من وغشاق قرآن غير من شكله ازواج هذا فَخِيمٌ مَّاثِمٌ لَّا مَرْحَمَ لَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا نَاعِبِ قَالُوا بَل أَنْتُم لَّا مَرْحَمَ لَكُمْ أَنْتُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ لَنَا صَبَأَ السَّقَى قالوا ربنا من قدم لنا هذا فجده عذابا ضعفا فيه